ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض أرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له وَنِتُن وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَقُ الْـمَثَالُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنَ الْفُسُوقِ أَلَا كُنتُم مِّن مَّالَكَتِ أَيْمَانِكُمْ مِّن شُرَكَكُمْ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سوا اُتَخَافُونَ مِن خِفَّةِكُمْ أَن تُفْسِدَكُمْ كَذَلِكَ كَانُوا فَصْلُلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا فأقيم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدي لِخَلْقِ اللَّان ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَتُقُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ